أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا يكلوا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من تمره إذا أثمر وآتوا حقا يوم حصاده ولا تصرقوا إنه لا يحب المصرفين ومن الأنعام حمولة وفرشة كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعد اثنين قل ها الزكرين حرم أم الغنطين أم ما اشتملت علي أرحم الغنطين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإب الاثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الهنفين أم ما اشتغلت عليه أرحم الهنفين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فَمَنْ أَظْلَمْ إِمْ مَنِفْرَى عَلَى اللَّهِ كَشْفًا لِيُذِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْبٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَذِلْ قَوْمَ الْظَالِمِينَ قُلْ لَا أَجْدُ فِي مَا كُوْطِيَ إِلَيَّ مْحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَضْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ تَمَ مَسْتُوحًا أو لعم قنزه فإنه هجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن الصر غير فاغ ولا عادل فإن ربك وعلى الذين هادوا حضرنا كل ذكر ومن البقر والغنم حضرنا عليهم ظهورهما إلا ما حملت إلا ما حملت ظهورهما أو الحوائى أو مختلّ ذلك جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ أعلمك لله من جلال شهدان الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وقال سبحانه وقبل لغاني عشد كائمنا عيضا وقال أفرقني الكواز وصورة الأنعام سميدها قال سبحانه أَلَّوْ لُهِي وَهُوَ إِلَهِي أَلَّذِي كِيْوَي يهذا المتعاقب او ان يد اشتهرين او غير معروفات مثل عنيش بسم الله سمي وبانها وسميل فهي مسجله هي قال لنا عن وحف فان ابان عنيش كان اشتهر كان واش دعنه هي والنخل بالاي او ربنا وتعالى هي والزرع وحفظ والزيتون ويلهي ابو رئيس سبحانه وتعالى جيتك فييت الغصا وجه زيتون والرمان جيتك كا. الرمان كلو متشابهان ظاهر وجهي قسم دي الشبهه وغير متشابهين يديها الشبهين طيب مرا حكمي ده وايشبهه ده حاج بابنك يا حاج من تماليه من شوحانين صعرين من شوحانين صعرين إذا أطمار مطمو مراحة صعبة فيه وآتو لأينات حقو حقيتو الزكاة كبضة فيه يوم حساتي ماريك اللي قوي بارت ماريك اللي, اللي قوي هي حول إياه سلاة حوالها على وسط اللي بيرتوان سنة وقصة كماها عدي عزكاة جويس نقطة ماريك اللي على قبضة حياؤه هي ولا تصدقوا هكذا كثير من الروحة إلهي الهنسية سبحانه وتعالى من تريسا يتكبّدنا ثلاثة الروحة السرعة اوه هل يقول الروحة ليتكبّد السلط هالدون كابية أخرى للبضاء قد يبقى من أيوك ذاتك أضل حنوك إنت بضعاء من تريسا لا يتكبّد هذا الرسول كنت قلت له له السلوة والذي إمام وعام شرًّ من بضن سبحانه وتعالى نفسه في كشر بلغ. عروشه صلى الله عليه وسلم ويل بها عشر بدن على عشر مركه وحر الاله ينسيه المعان امرها اي راشنكها النوع والطرق ان طلع ان كانت بنات في رسوله انه رسول الله, الله عليه وسلم حكن ديكو رسول الله صدق أن أتكلم كمال عن طلا مال عبد سان كمال نودا حوله وين؟ لا شيء حوله بوي السب وحاول يه وحرم بيساوي حانونه واي مي وعندك كسلت قاع تخافير صاع صارح وحيراه يسخر عليهم وحكمي طلا عديد أنت اللي قده بغير ولا كبر ذي أو ماله وين؟ إنه وي روح عصي كبر حين ويجهو ومعدني سعيد يجي الفارو النقوي ولا تستحقه حراشها. حدودها قبل حينينا وهي العنطة وهي أثبت أنه لا يحب المصرفين إلهي ما تجعله لأن العنطة لبديه أدوكي وكعهنات هذه الدباقارية آخر هذه الدباقارية ويذهب العنطة البطلة عبتان كوب بطلة كردال <سؤال> البطلة وكردال بديه أدى خسارة دون وهو الذي هو عريش راسنا مريعا اسم الله التهوي او اذا ان صل على الهاي نور اذا سيطبصنا يا سهل عنا بطبارك اللي هو قريب وغير معرفة ايقو ان عريش بحنان الانوش راو بساو سوو طاج سلبح ايوه حوذا سوو ايدي والنخلة ولهي دين عبارة والذرعب ولهي دين عبارة مختلفا حالو يرميز اسخلاح صن وان اخريش يزال عيه والجنات كيه وكل انتجسوا اسخلاح صنة ايوه حتى فوق بالدان زي والزيتون وغيرها يدين أوراق يدين بالرمان متشابه وغير متشابه زيتون كي رمان كي ويسير جين حق عرق كثير حتى حنطة هنا يمشي كل من وحا وحاجة يدين صارعه كرال الله من يستعونا إلى أثمر ما قمرها صادق يوم إلى من لا ينكسر حق السنة الله يمد يوم كل يوم من السادة ما نكذب وينته ما حق السنة الله يمد ذكرنا ما نكذب ولا صدق فقوة ذكرنا قبل يعني قوبل ما ذكرنا قبل يعني إنه الله يقدر عن عن شارك القرآن وأنشأ وأبوي من أنا عن نعمري لي حقيرا حمورة صن حراء يفهم لي من الحقاري وفرشا يمديرا وفقال الكريم او تيرا شدو خلوه ما يدلو بوكده يو يير يو غاري خرو عرا الله حسان عنتن اه تيلي تيسي هنا عانا يير عنتا ولو نايه ما تعب بلانبا ما ولا تعقدها شيطان شيطان وديش الراينو هو waa ku waha caado waayay oo diin u heystay waxa talaalahaan bay Ilaahay u maro salaam u dhigi wuxuuna soo ilaahay xariman fa xariman oo saxira iyo saani iyo waseel amma waan sawu abuuree نعم aan aan jirooreyda oo geelay arriyalada celiyaadna aan aan madan wax samayay sawraca xaraaytaay mid wax qaado oo neeku weynay geelay oo farshan diinina oo qabtay waakaalada fasaafiska ablaayna oo baajayay ka qadaro waxa loo bixinaysan badan bayeena xuquuqooda lan farshayo waa ariga iyo waxa lamidka xamul kuna diwa geelay iyo lada iyo lalada wax la فرش من واقع الجواح الجامع أو يساق وحمق قال كرو تصنع ولا مو مصير لكن محلوب الدنيا هو فرش وقيل كيس يرجم حمور من وقاوي واقعي مما رزقكم الله إلهي واحد من كل زائر هو ولد خذوا الشيطان الراعين الشيطان أو الدوين كيس إنه منك عددهم مبين على العدد منيهم وعرف عدود العدد هاي الشيطان لما نحن نرجع الشمس والرواي إلهي واحد أو إله مسمح إله كريه وحرمه حرم خيدان مودي سهرعين ثمانية أزواج أنشأ إله أبوه أبوه ولعوله حجارة ثمانية أزواج الحرايز هاي شدنا وفستدنا من الضاني إله حق الاثنين والله ووادي اللحو ومن المعدش يهونا اثنين والله الثالث وحيد مقدام ari kiree ha uun noole afar ciidid qul haa jiraada aan zekeri iyo inka u xarimay oo ilaahay ba waxaanaga xaribay oo ka xornay qeybide aan zekeri waa su'aal iska marin kariba wa soo yaroo inka malawada ee labo xad waa arriin uu aragay in laba وأون في غير ميو الهي حرام إله حرام ير عملن صائم سلبا لدلكه لحد يزيد هون، أماش ثمرة أن تقولن هو حرام ير إله، أماش ثمرة وحاء يقول مصيح هو كده إله، عريني، دشيس أيقول مصيح، أو كده إله أرحمون صائم لودد، الحين قال وحاء كده من خسر إله حرام، ووحدها مين حراش الجل ورضا لودد لدك، وحرام، ندبيوني هو حرام، بعلم هو وثائي وهي نصر الطيب وشيطان وهي يكيّن ذي وهي وثميني وهي وثمان الله سبحانه وتعالى وعلم هو وعلم كل السبب هم كنتم سالة الثانية حتى تطفون شيئا كانوا إلهي هو وحرمي كل إلهي كله وحر يقارب غير رضو هو حلال كله كان عرشة كل جرائية كان برنانك الجوبة ايه اردي دي سيه وان دي سيه الله دي سيه لي دي سيه حرام طب الشيخ عليه سبحانه وتعالى ويديكه حرم اي او ما جعيه كاساسويه او كال لو لوهره كيف كوره او كاساسويه وحا شاء من العالم حاجه الضروريه ثمانية ازواج من الضعن اثنين و من اثنين والوحات الذكرين ما لمده لبو تابو حرام يله حرام يا امين من أم شغله قل مستيب عليه وشو أرحمه ونصيبه لبضا لديكوه جهان وحرحن كدره وعرشي كدر الله ليعجيبه مية حرقة فيهون بعلمين كنم سادقين ومن هذه المستيب بحيان وكالله أفر وانصومه وعريكي لها أفر نوعه ومن هذه المستيب حجي سنة اثنين وإلهي كبه حالك اه الذكرين اه الذكرين وما الوالا الوالك هو احاقه ايو وحسن اله الحرام هم يقولون هاي المستلالة تندقو حاش ايو ساعره اما اشتمرت عليها الحامول المستلال وحكا متو هاريه هاد اوكال عليهم الوالا اتبطنا حراما ورموح عواش اوه جاء الوالا تندق ام كنتم شهداء عاد يجرجر بهذا الى وصاكم له بهذا ما ليس صايره مبين ولي هي دي حصه حرام بحيره هو حرام او وحيره هو حرام او صايره هو حرام او حمد هو حرام او كافه كلي حاله او كاول وداغه او كاشه واسمه ي الى مقوكب الله بهذا وانه كثير وحرام ويدي, وحران. ويدي وحران. فمن أظلمه وحكا لما تقول ناشى مجيلا للسنة الطالب فمن أظلمه يحكا لما من ممن صوته افتراء أورتي على الله الاله يبنشي سكيدي بيني دانه يحكا لما تقل بالك الاله يقبوا سبحانه وسعه وينه يقبوا بانك أورتيه ليوضي بغير علم العلم العام سو دطل قد نميه علم العام فقل بان أورتي إلا ما أحد قد نفسه أنا أحيق إياه أما أنا تبضي يريد بي لكن ادلو الهي بس اي تروك استقوه الهي سبحانه فروك قارنا يب رسولك سي وحالك هرائل على القارنا مركة قال الله سبحانه والتعالى تروك دسكو سيقوه قارسانه والفاسة اولي يلالان تطلق الله بيه يريه الهي باوحا الحرارين الهي باوحا الحرارين الهي بس ياكو قالي ابداله وكاقل بيه فمن ابداله ياكو قالي على الله نمنرو إفترى على الله كذبا إلى كبرنا ورثان ليودلنا في بغير علم العلم الآن إن الله إله إله يثير القوم الظالمين إله القراب الظالمين فهل كذب إلى الله يقودنا ما نريد قلوا حاش هذا لا يجب تكلم هاي في ما هو صريعي وذريعي وحيدحي سكتاب بلغ تكلم هاي محرمه وحرامة على ضعين فرو على يدشى فروح صيد علمه عنري إلا يحكم. وحرامتها كتابتها الشاغي ايه لا يوجد الوحيوذي ووحا كاين لا يكون الوحي مهي مهي مهي ميتة ميتا تنضخط ودمن بيك مصروحا سعاني لقد قد ألق باجره باركي باركي باركي باركي ولي. كاسا مثلا لغا سرخي لقد سعاني الضراري ونحن نصنذير الدوطار كي نبكي سمرير فإن نبو ومجيه بيك مصروحا ينحن نصنذير في وقرب وعذر ونيج او فتن وفاحه ني او هله لوو دواقي أو غير له او فتن ييهن ويين وكتي عرف عطن شنو ياما الى ضعيف لرب حي الله غير لو جورا او فتن ييهن ويحقر حرمه اله مهي او هله لوو دواقي او لو جورا او لو سويناش بسم الله لقدا وحقال لو جوراي ما عقل غيره فمن رجع الطرة لدب جريء غير بات حريه منه عن سني غير حتى عطيت وصفه إذا كنا عن سوق لا ولا عدي حد يدمع يكاجل ومسكجر ربعي فان الله غفور رحيم فسلا بنا وينا في الصومر من طرط باختي يوسي بيجي يوسي رجح رمي حتى عطي الولد جريء إلهي سبحانه وتعالى وكل حال يوي فأنا في جد بجريء أو تعبان ما أرد مشه قرط الجوراة وح كره وصر ييمل حالك له ذهية وح غير السفر ماها حرام ما سفر ولا عادي ما هو ساسكباذ الله غفور رحيم تروح السلام السبوه هنجس وحي حرامتها إلهي سبحانه وتعالى وداطية ودن بدوش يسمى ونورنا حالي سنية حتى عدو رضي يبرايلي اللي حرامي إلهي سبحانه وتعالى وكاة قالا يهو وعلى الذين نقوي ضشر هاتين يقوي ضروري حرامنا وانكحرمنا كل اللي يضفوا لي وحكا صوب حتو الصحيح ومن ثلية هاي وعجيها ضفور كما arey gely allah bariyo waxa la mid ka mo sa ugu xiddukar baa seeni wazir iyo qorayay waxa sabab ko qayxiiisu ay taa ugu dagan tahalkaa wa arinna wax wa ايوه يا الكحري ومال البقاري الله حق يا والغنيميه ارجع حج السنه حرمنا كل ما انك منه حرمنا وان عليهم يلي عليه يهودا شاول ما برور طلب طلب برور تابا يا ارجع برورتي وحاصل الا ما حمات وحيث حمباته مويين بظهورهما ولدي ارجع ضبر فرورته ضبرته كنت ضبرته انت بدل برور ما شوت واحد كيا وايه ضروري تكون ضروره بويه اول حوايا حيت مع ضرورتك تجب سمويه او ايغا لغه مقديمه او ما قصد عندنا هي ذلك او اول مره قال سبحانه وتعالى او وحا في عمن كحرمي الجيري و وحي لمده فوتانو خدلنا دونها نقضوا غاراي ذلك الساف عن جزنه وأمر البغيهم كل مجدتهم من عصر السميان يحد كل فجر السميان إله إله سبحانه وتعالى أمر ليس الديان أنبياء الله يان أنبي إله سبحانه وتعالى كتاب ليس قريان صفات كش الله وسلام سورة الديان صادق تأنيب حرامي عليك ولنا أن نقول السادة قن وعلى الذين كويت صلاة هذا حرم نوان حرم واحد وصافين كله ومن البقر لا حج هدا ولا قنين يا عريق حقي السنه حرمه وان حرام منه عليه هده الشروط صر مع ضروره طلب واحد بارور نهردن من خرمه إلا ما ظهروا وعل عرف سكير الضروره يطايط طب فيها اهميه وجه التمويه او الحواحي نهضروا تكون التمويه او محض بعد باروتي لخصه التمويه ذاك اللي هنا ضي وهنا بس تو فين كذبوك فقل ربكم فقل وحاته الله ربكم بربكم بل رحمة ومن حلو الصحيبه تقاطي يسا تزيجين هاي قد يحلس إلهي الجن وإذا لا تجده لكي يحلس إلهي أدوه كجوبتان فإن كذبوك هذيكو بانيا فقل وحاته الله ربكم بربكم برحمة ومن حلو الصحيبه واسعة مالذب اللعروب نحلس إلهي أدوه كجوبتان ولا يبدو مركز لهم بأسه إلى استقاب كيس على كيس عن القوم الوجرمين ددم في ليال حكول إلى استقاب كيس بأسه لجميع اليوم سيقول حديث ضان الذين أشركوا كل مشركون لو شاء الله إلى طول ضان الحق ما أشركنا مشركين نقنين. أبيال كنالا ما نحن ولا عبوانا أبجل كنا ما نمشكين نحن ولا حرمنا ما نفتح رمي من شيء شيء أوره حرامينه كذالك ثالثا كذباء مبانيا الذين من قبلهم كوريا و كوريا سأسا إلهي بسوء مبانيا وي حتى ذاقوا إلا إذا لميان أي بنتي وذين بس أنا عذاب كليم قلوا حسنا الله هل عندكم أكتن من علم العلمي فتخرجوه لنا ونصص هاتمه علم أطرصها الثاني ين تتطلعون ما تتطلعون مفاعي سان إلا بظن الملم مياه وإن أنتم ما هنتم مدينين إلا تحص وقياسي يبانكو سعوه موين وحك المسي مركي حجزو دي وحي وثاني يو إلهي بان نقاح الرمي يو دي إلهي آيات حدجي ووصول البنان كيسكي يو عضالي وميل عزاني ساغني يدو قاعدين بها دنك الجكالي يو دنك وفايدهان وحدي بادل رجل لكن حقه وظاهرك حقه إلا إلهي دوس الدولين فروف وحسوين لها مرد مش نبال لها مرد فهو لكن هو كلمة حق وريد بها بادل و هذا الحق ولا تنباد إلا لدُنيا يوم. فروى إليه عثمان ولئن ما كان عزيزا روى إليه دوم. مرقوا إليه دونة سكنوا. الذي هري قالوا في الجنة. سيقول الذين يقولوا حديثه دونة. عشرة لو شاء الله ما هذا الحق لكن بعد بعضهم يجبون رجلا ندعونا إلهي لله سنواجر تقصيرين لو شاء الله ما عشركنا هدو إلهي الدوني لها إلهي ما الدوني ما عشركنا ملكا إلهي لأننا لا بدوني ولا أباؤنا نمشكين منغل ولا حرمنا إلهي الدوني دون دون لها ما عنا نحرمنا من شيء شيء كذلك أساسي كذبه إبهريا إلهي جدسو في سيئي كتاب في سيئي الذين من قبلهم قووا كهرين وقلوا العذوب كل الجهود حتى ذاقوك السنة فإنكي وذين الله إباسك مي على فنقر دميا لأي وهو الجبي قلوا حاكرا هذا هل عندكم من علم أكين علم مي هايو فتخرجوه لنا النصر صارتان إن تتبعون علم مهيسان إن تتبعون ما تتبعون راعي مهيسان إلا الظن مرمويين وإن أنتم لا تحرصون قلوا هذا فلله الفجة البالغ إله إله في الجب آدني Omer wal bagyare soo qulaysa ila ay wax kale ho waka waxay waxay jirtay oo banan kala soo dhig ila ay xaqiiqada iskaga dareen mushrikin waanay ila ay قلوا حتى فإلهي فجد إلهي فجد السرق البالق ووحو البارد خرصه ووحو البارد فنانك كان دوي فلو شاهدوا دون الهداة أجمعين أدو إلهي دون يا دمانكم إلهي لكن إلهي ما دون قلوا حتى هذا هلما لحى عليك شهدائكم مخادرين الذين فواصلوا يشهدون القرية أن الله إلهي حرم هذا وحنا حرام العسان إن الله يحرمي ومخادر أحكام فَإِنْ شهدوها الضيزة هن هبلي هبلي يوحى يوحى يوحى أصعى أنهما تخاف شئا فلا تشهد معظم أصعى أنهما تخاف عن مقام المعروض ولا تشهد الحناس راحا وهو الذين أكوى هولوها كذبوا بآياتنا آياتنا أكوى لا يؤمنون بلا ثلاثة آخران ومزنان وهو هو هو الضبنة دوافر عرفتهم قلوا هلو ما شهداء مرخاتين كان صحوا قال الذين يشهدون ان الله حرم هذا هو انه مرخاتفره يلهي انه واحد حرامي اياه ان عنطن كان في شيء دمر هذا يقول لهي كفر ضيء وقاله اليهودية انه صاره اي اي ذهان انه مرخاتكه هو كتابك انه يوحى قصر ميده صح اي ذهان فلا تشهد معه هذا هو قوى مرخاتفره وعرفت الراعين هو قال الذين كذبوا بعياذنا وأكوه الكتاب في القيعان حمداً لله وجرميه هو الله الراع والذين لا يؤمن بالخراف فعشرة ما هي جن حسائن عرفته ومن بربهم يجوا وأكون على خرافة بربهم بيحدلون قول وفعل تعالوا ما حرم حرام يا وح حرام يشين عن عنده طيب حراسة إلهي محرم لكن حرام حرمت ولطته أين تمشي غير من بريء حرام قلوا حارس تعالوا تعالو حارس تعالو. أطلوا حرام بي عي صبكم فبجي عليكم تمشين واقولوا إلهي حرام بي عي الله خشتك به إلهي من اللوذة الشيع وك حرمتوا إلى جيره غلاه أرجه وك وارده وح حرام مالك مظهري قيد محرم حرام يرمن حرامين إلهي حرامي الله ستركوا به الشيئة إن الإلهي أشري يا شام هو إلهي حرامي وهو إلهي حرمي وحوي إن الإلهي أشري و بالوالدين وأمرك بالوالدين لابد الوالد إلهي وحوهي ننفر إحسانا ومرقى مفهي حرمين عظموا النظر ولا تقتلوها الدنيا أساس إلهي ننفر فأولادكم عدوثين من الملاطق وحراموا إن عدوثين الذين وضعوها حرامت حرامت وصفت mina blaahin gaajka caafiye faqri caafiye waxa ka saaneeyay weeyaan idigo ka caasnay arurti hadilid taasii arurti murjireen oo gabdhaha u dirjeen caan weeshana marba u dirjeeyo hatta weeshana marba u dirjeeyo waxa soo dhana murayahay sha ilaah islaay faqri iyo waxay inta uu deeray jiray caabi ku soo jiiday sharu ubraay ila ilaayn taasii wala أولادكم من أملاق قرق عبسي نحن نرزقكم نبزقكم إذنك للإرزاق وإياهم إذنك للإرزاقين هذه لنا أولي سبحانه وتعالى في القول لا يسعني إذنك لنا أمك للإرزاق ولي أحتقر بكواني الفواحشة وحيالها من حمو الزلد على غوري ما ظهر منها واحد مخضي وان بدلنا مثل قرصن زلد إي حرامقي في فرسانها ولا يمانين في ولا تقتلو الدين النص النص الدين الله النص حرم الله الولاية والحريم يلا بالحق إن حق المدريين موجين نص حق المدريين موجين سكر النص الدين وعليه سبحانه وتعالى وحتى قال الله يا أتباع الله الذين لددين نعائز كأسرحين كذحين حد بجانب هي من كذحين وحرام النار بالوجع إسلامنا يستقيس كذب الرضي المسلم وإلهه سبحانه وتعالى فميزان. معاصي دوني هالطان ايهو دنبي كبير وكثبه ما ماذا لكن إلا الدلو وذنوته هو وينه ومن قتل مؤمنا متعامدا فجلاهه في جهنم وشك ودنبي وكثبه هو ينفروه إلا الدلو ووصل سبحانه وتعالى فوحر على ينفروه مسلم كان صدعوا بميزه بدي الكرائي وايهو اسلام كيس كغطر ايهو استقوى فريق وبرسعي لنكو ضعبك ايهو كثبه شو هو القراء والمسلم أنا أمبناني يزد جار هذا الدليل يوي سدح الأحرف مالك ولا تقتلون نفس هذا الدليل الناس الحرم الله بله وحرمه ليس بالك إلا بالحقيقة هندي لقويين ذلكم فيساء كينا انتا سوصاكم به إذن أمري لعلكم تعطلون لكي تعطلون أشياء حقاتهم وهو إلهي لم هو كاو وهو إلهي حرم هو كاو ولا تقربوا هؤلاء دواني مع اليسرين او انصفوا ايضا الا بالله كي طريقه يوضرين الهدواتان مهيان هي احسن هو اهار يعني اضامكي حواله هو ايضا انها بدلا واحد كلا لا بدنا اتعاقوهم كلا هيس اذا مشارعانه بطعه ايضا بذكا ايضا اصلا بذكا واحد قاعدتان مشاركة الواصلة انت حتى يبلغ انتو كالجاريو اشدهو حرب نيسة هي عقل نيسة تم تركيس انتو كقنجاري وقولوا هاتو قنجاري سيصالة نساء انتوصة مرة ولا امتحان انو رشيديا وعاطنيا وحواها سالله ما مرية قانيه انوي هاي ماذا مبدل وما رد لان لألي حتى سوق قنجاري ملكا اللوديم هاي ولا تقربوا هؤل دوانين ما رأيتهين اوانتحوا لهذا إلا بلا سيطاني قد هنالو دوانين هي ina duwanaayo iyo hagaajin iyo saa ugu dhawaato mooyeen hakacun waana qonku ilaahay subhanahu wa ta'ala inna allatheena إنما يأكلون في <تصفيق> dhulman inna على ya'kuluna fi dhulmun naran ala shola nar bi kulli yam walay wasayluna sa'ira warabaan ku xori soconaa narna wargalayan hatta yabluka shudu intu ka gaarayo kalaqulu sidoo ka qan gaarayo oo xuqiyaranayo oo oo lo oo lo lo فصرفه بجرمي واي, واي. او راه هذا دولي جوته واو فل باق باج او فيه وميزان ميزان كورو فيه واحد باجه الثاني يوحد ميزان الثاني او فيه لما يستر وفروح الوافل وقاتج حقي بالقصة الساعة او فيه لا نخلفه ما النصا النص وصعه وحي او دمه ليه واحدا او ذكره او سبحانه وتعالى حقه هيو واحدا كرمنا الهيك هو نيو ويدا قولتم ما كان هذا ليسان فعدالة الصنائع هذا ان الهه بعصره ولو كان ذا كان اول هذا ليس هو النقض او الدتاعه في قرابته قرابته ضربت ان روحان قرابه كليه درته حقا وبل لحان عداته وبل سبحانه وتعالى اله تعصيه وينا واذا قلت تعذبوا وركان اوان ما وتاذو هذا ليس وجفاء شدى قربا وبعن لله اله اوامر في جبال انتس في اوق وفي الى احد من رب و هو ينفري اوقي ذلك الناس و ساكم به تذكرون هو مصالح aya ka ayda in suuqa ku jiraa su'aasha halki nadii ya dirdaaran kan nadii aan jeedaay ugu dambeeyay in uu gaado haa khariib u diijin waxa uu qaanay legwaya salaalahu alayhi wasallam marka ayaas ka sheegay inuu daqii yar uu yiri balan ella ugu qirto ee janada lagu galo ee hidaayada lagu helo ee jacaylkayga lagu helo ee darajada wa ta'ala wa kitabka kariyehu fa kitabka as salaah kan واصوك كيف تو كوول على بعض جنري فقلايسا الى سبحانه وتعالى الدنيا اخرها حقوق الذين حقوق اعلامي درجه سرك وقكني حقوق حنيني فانت الرع جتك وكتابك الرع كتاب الله سبحانه وتعالى ولا تطلع عصبه لو دين كان راع حق هي كتابك كتاب وهلكك له لكن بعض الحق وودي قال كلام برن ومن هو بالشدان ثاني وخرييرك فتفرق هضاد ودني كاله العظام فتفرق بكم وإذا ككل عائران يسال وإذا ككل عن سبيل ودل إله ودل إله البال ككل صال إسلام والسلافة يسال الدنك إنت جبتان بل كدوا له إسلام وإصلاحين الإسلام إصنع الإسلام إله سبحانه وتعالى حداد في شبه الدنك لإنقص البحر فقدر ودني كاله العظام دانكم كي ناس ووثاثم به إذا أمر لعلكم إله وحوله أول مرة يجلس ينهي كذا دارنا هنا تقيين نقصان ثم أعطينا وانساني موسى موسى الكتاب وانساني تماما على الذي أحسن ثم أعطينا وانساني موسى الكتاب كتاب تورثها وانساني تماما حاله الكتاب كتابها ثاميل على الذي كان على الله ثاميل أيه أحسن وجه ثاميل أيه يوين ونقول له موسى كي وناقص لي ويلاي سياجاجي ويلاي أمر في في أو الله رب كهر سبحانه وتعالى ذبتي قصة رج ودين في لاي سبحانه وتعالى توصي أي نعمل لله طامياري كثاف رحم صن مكس نعمونك وخير وجهتني ثاميل ذبتي الله طامياري سبحانه وقوته طامياري يا الله أو البر رج وناقص رب سبحانه وتعالى حفديا. دين كسي يا بدر كسي يا مال كسي يا أولاد لا يود يعني على إنشكروا الله جدنا شوفوا عرب كلامنا هذا إله سبحانه وتعالى جرب أولئك وحوى كسي جربت كل شيء وعباد الله سبحانه وتعالى كدة لا شو ونيدة لها جيس أولئك حقيت وسوى جيسي وحولئك كسي هو كوزي تاميا اليوم هذون كانوا جزء إلهي سبحانه وتعالى خواب وين قصينا أي وحوى عن آخرك هذي اللي قال مرك الله ورسله سبحانه وتعالى حكى تشابتي بالنسبه لمن لا يموت وتاميرتان نعمه في لو تاميريه ان حاله وتعالى او استخدم دواء او كل قحم وكجيزيت ثم اتين موسى بنه الكتاب تماما حاله الكتاب الكتاب كما الله وحي و هذا قبال مر يجد له تدينه ولا غيش دكه الكتاب تماما حاله الكتاب سامير الذي كي و شده لو سامير او ابال او موسى وتفصيلا حاله الكتاب متكلم ليقى يكرس شيء واحد كسر ربنا إلا كرّد ليقى ولا كرس سارى يكرس سارى وحدنا حرويهم ورحمة حروي النحرى العالم بلقى ربى واحد لوسى أو إلهي يدبر له موسى هوسي شيء هدى ورحمة نحى يجرك قيده وحدك تي تاع لكي لعلوم يوقنون اللقاء ربهم سجعوا ما ايامه لعلهم باللقاء ربهم ربهم للكل الكل الكلسة مدين المدين يوم ايكم ايامه وهذا كان كتاب كيو النجو بنان سبحانه ومره والخصوة والفرقان كتاب مريم انزل أن مبارك حرية من حر خير كيشالة بريو فاذا اللقاء هي بركة هذه قد دين تالي ببركين بارك الله وكيف بطهو ازيادة والنماء وكيف زيادة وقردو وكيف كصيره يتبع خوفه ريه كتاب حداشع ايمان كاكبه خررية اعنك صالحة خررية درجات كاكبه خررية جعيلة الهيه يتبع خوفه ريه نحاريس الهيه يتبع كل دياله صاد لك سبحانه وتعالى يتبع كل دياله وكيف يقول الله سبحانه وتعالى ايه مرت كتاب قصاصه وهذا كتاب ثاني وهذا كان كتاب تنوي انزل لهم انسود الجن وبارك الحر يطلب بركين ففتح عمر سد بركوان الدنيا والاخره كتاب الرائع الله سبحانه وتعالى وانتقل الى هنا كتاب الرائع الصف كتاب الراعي التنجيز على كيف غير علي بسكو دور وبارك الله الكتاب مرقصوف كان الله عليه وسلم سفينين وقال أو... أبو الرائحة لا يسلم حكم إذا من جعل أمانه وراء مريك قاته إلى الجنة وقال أمين يا أولى الجنة وقال صلى الله عليه وسلم وراء مريك كتاب تباقوا الرائحة ونبوضنا بي وراء عي فاتبعوه رأسوا إياه ومن جعل خلقه وراء حكا دم مرينا ساقه إلى, إلى النار ونجد دولوا فكحين إياه إلاه النار كفلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قالوا وكذلك كتابك دورة على الالهي عرر الالهي يدلج الدنيا تأخر الكتابك اتحقى دورة فاعتان كيسر إذا كان دورة إذا فاعت لا عليك نصر حمول الكيسر حمسي الله إذا كنا حار كتابك الرعب أن تقولوا أنزلناه وعنسوا بجني أن تقولوا الله تقول إذا نبهين إنما منزلنا بحل بسو الكتاب هو كتاب بسو ديون على طائفة تانية اللي الله من قبل أن تقولوا لو نصرون باكتاب المسلوين وحولنا لو نسلو الى الهو محمد وعلى رسال جهالان الثاين غافلين بين قارب اي يبقير اي الله بانك الدني كتابوا بانا نسلو الى رسولنا الدين لو ان تقولوا الله تقولوا الى الان دين انما من ديرا وحال موسودجين دي الكتاب وعن الكتاب موسودجين على ضافتين من طبعنا لو فرخوده نغهوريتي وين كنا وين لو شاني كنا وانه انا غونا عند دراساتين كتاب اخي فيس هي اوغانتس كتاب في علم نفس هي دراسات أيضا سؤال في الكتاب الوصفي. والله صلّى الله عليه وسلم عظيم له. أو تقول الله تقول إذا نجيب كتاب الوصفي لَوْ أَنَّهُ مُبِينٌ هذيل السواد علينا أن نضع الكتاب لاكن أو حن أن هذا كتاب الوصفي جل أهدا منه. رواه الكوفية النجورية في أملي وربنا وقت حنصلا بنحن umma di warasayna kitaba qul u raaci qorrasul koodu u raaci ogtaas ugu dhaqmin ayaan ugu dhaqmayna san saudi an taqulu alla taqulu sanundi maktabu wuso dini law anna antaka kun jira hadila suudajin laha alayna abdus samad ala san minhum madhi hindaga horeeyil alla wuxuu yii hadii doona an faqir jaaku hayini bayyana san adan nasabkum وخا سورو دن وخو دولي نو لا وعبينين مي خابتو غو دي كاين وودان هارون باينين والرحمه حي باينين دا وتصاف انت سوران صمن كو خيوا اظلم كغالنا بلن فقد ل بدن مما wa sadda rookati geeyana سَنَجِي sendi waal marintoon alladina fuu yistifuur dadka ka jeedinay iyo waarka jeesanay aanayaatana hayadaha maga su'aal aleey aleef qowdho dunki aakhara waxa ku qoray kitaabka kageeytsa walay لديك سبيا إلا أن تأتي أمر ملاعيك وما رأيك نفسك التالي ملاعيك تروحيك دي ليسا والنفسي التالي سأنه وتعزمه إليه محكا ليسوبيا أو يأتي ربك ربي يأييه إليه مذوء القيام على أو يأتي بعض آيات ربك انت متكود ملي محكا ليسوبيا أو يأتي إنه يماتن ملي محكا ليسوبيا بعض آيات ربك ربك يأيييه ستقيد كاملها ومحاك صحيح وأشراب الصاع أقراء يا رب قيام على ما ذكر وهو ريه هو 11 تنك واوين وقراءه في الصبح غير ما ما كامل الرسول في يقول قيام الكاسه مرتبه وقيام والدعاء مائه حتى عشر آيات. إلا على ما كان يمدن سايلاي ما وحب سبب ظن وايمان المالك. وعمل مر هذا الحكم حكم ما وخي لا سميهو د حکمې جنا وختي ووتر مره دغرهه کسوبه خلاص تر دې وي جوزه وعده اله مله اېدا کوه حکه ته اونته قران راکته xambad bay waayay ku dhajinaysan halka mid muslim minna kaater ayyaat eh waxa kamina nimid la xidho soo dagtiis waxa kamida dajal bay sheeyn waxa kamidaha saddex dulgari oo waydho minna machraq bulaha soo oo qaral cadan aan ka imu dhaw ka soo baxay markaas uu u waday shaamii halkaas oo ka dhacaynaa meshay kunna bariya marka socdaan uu soconaya dadkii oo dhan adduunka meel kasta oo jagan bo soo sawirnaa halkaas salaysan kaan tobanka عليهم ضرونا بكم يتبعون الا <سؤال> ان تاتيهم الى الختم عندهم يا املايكه وملائكه من تقاليس او يأتي ربك وقياما الى العدو اليه وجاء ربك ما له كاين رجار وين وحكايتين قيام وين او يتبع ربك العلامات تكون قيامت الصفور قراب او تصبحوا او غمر يوم مارته ولي يئس في بعد حياته رب كريم جنايه بقيت لا ينفع نفس ان اصيح مؤمن فهو امر عالم امر وهو ما دم يوجد شيء لا ينفع نفس ان ما ينفع من قول في هرجوتوا مثل عمل بنيين ابيش وكيدو يال قوه ما كان سواد كانه وخلقا قبل او قصص خير اما نفس ايمان خير ان خيره او قصر لم تكون اعمال من قبلك او قصر قصبني كسبت في ايمان يا خير روح نقطة هذا مركبة خيره قصبني كان خيرك هو انفعي ايمانك غريبك يقول انك على الله ايمان هو انفعي لكن ايماني هو خير شقيقيه خلاص من جربي قلوا حسنا انتظروا السلوء انا منتظروا انتا من كنت سلوه لقلوا عليه السلوء نفس نقطة نقطة انو الاله ايمان دو قيامان يتعال انو عيات ايمان ووقت هذا وقت جانا من أوفوا بارئه سبحانه وتعالى وقولها يسوع إنت من ذي إن الذين كونوا فرقوا كفرترين دينهم دين تور وكان شيعا نظلي شيعي فرقوا النظور ساقله ياعل رص منهم في شيء واحد قطع مر بري بالقطة واحد ستين مر بري بالقطة يبون بري بالكيل إنما أمرهم إلى الله هو عش كوا إلهي بلون فما ينبيهم إليه وهو الرمي بما كانوا واحد يفعل من خوسته من رجاء اللي ما ذبل حسنات روي حسنات اللي ماذا ذل خلفه لله عشر أن قال يا حسنات لله اللي توان لابك وإن تغور يا ريا حسنات لله أبوه روي اللي ماذا ذل وحخيره إله سبحانه وتعالى في إن تؤوي إلى الله واتوان جل حدو خير ثلاثة سبع ليه حدو هذا اللي هو اللي ليه حدو اعتقال الاعتقال ليه على سبحانه وتعالى في حسنانا وحقوقيها لانتا لابو عشرة امتالي ومن جاءت الى يدي بثي بالسياد تروح الاسلمان لا يجي تروح عاصي الظنبي لا يجي فلا يزال او المرنخ الا منتا لها يضو القرموية سلا حسناني الله الله حتى على لغن بكم هاي وهل فيه سيئو السبيع مع عشن السبيع لا بلا لغن تكن بقى انت بقى بقى سنين لك باللغة على المرنخ وهم لا يظلمون وحي عيثنا ايانا الخير احانا لو قالوا حاسر هذا نبي الله الحمد إن أنا عنك هداني وحيا له يا رب يا لأستر عادل جدتوا في قهن قيم التوصل دينا, دينا, دينا ملة إبراهيم أو دينة النبي إبراهيم حانف الحارة وهو النبي إبراهيم متكسروا بعض القوى وما كان كامل ماهين, المشركين ماهين. من المشركين كامل ماهين دينة النعاس والله القهن وإيه وحي يقولوا إدائي كلام الملك فالنقضان كان نغلنا مجرد صلى الله عليه وسلم قال انني هداني حبي إلى سلاة المنطقين دينا قياما دين وصنبه يقوله ملة إبراهيم أو دينة النبي إبراهيم حنيفاً حالهوها وما كان من المشتين قالوا خاطر هذا ان سلاة سلاة ضيئ ونسخ دور عائق ومحياي النور الشيء إله وإسكال انتاثرنا بالعالم قال لي عالم صلاة بيدي يا يا الله يا ولد رؤيا يا الله يا الله نوشاي قرن نورحه او ماموره او رزاقه وادنك سيو جوه يا مركان نتو اماموره يا سدون ايغي يريه لله سبحانه وتعالى ان صلاتي nusc qowga goor ayay u naxyaayay nolosheedu hadaan seexanay hadaan seexanay hadaan 400 seexay hadaan soconayo hadaan safar hay hadaan meegi ahay waxaan sameynayo saanahay oodan isaga ilaahay nolosheedu قام مثل هذا انا جاءت وكذا وسوء جوره الله ونار شيداو الاستغفار ودمشاي جاء استغفار امداي اي سبحانه وتعالى قريب لا شريك له بذلك قوم تصل تصل رواه عن غونا اول المسلمين ابا سو اسلام ويلا يوجان كانوا ويلا يسدوا او شيء قال لله كسهره وذن كبيل نو كانوا غوريان قول وحا الله أغير الله اله غير كمياء ا دقائق حبيهن أريد تنيب ملاجئ أو رج غيرك أين طلبي يوم, يوم. كذونا يوم, يوم ربي نغروي وهو رب كل شيء كل جيب منها وأحكي الصلاة بطلب وهول وعورات بربريين سويها كنجر ولا تقسم كسب مايس كل نفس نب كل جيب إلا عليها كسب تيزوش يا ضب هذا أيضا وهي كسب تيزوش يا رأحها ولا تزلو. مدّن بودو وزير السن مدن بودي وزراء أخرى مثله دين بيت كويس هذا وراها ساور مقصر دين بيجي كلام كقارن بدين بيجي سنده لا إعلام لكن روحه دين بيجي كقارن يورش هم ركاله قارن ببري نفاني أو نري ثم الى حدكم ذهبين بو مرجعكم الدنكه مركز حالكم سان مقروض واحد دون شاء اكثر بطان ارجو حق بعض اجايت كفث قوق قطري يوم صحه الى خير كاين عباد هي كاين تبعيه هو ري هي ايديك دكم مر قدمه ي مخلوق و خريم فعيانو تعلو هي هي او ده برضه هي مشاكل هي مشاكل في مستوى كأي حقي هذا وادي كذي لكن آخر هي وثقتها طعن شو شتني كذي هو مع شتني وحية شاف هو ثم إلى خلكم رجعكم نقد كم جاء حد يسأله فينبئكم ويزين يا بما كنتم تعمل الروحه يا بما كنتم وحدها هنا في لحين يستقر فينا قوي استقر فوق الدنيا موقعة وارجع ku islam ka way calaasay yaa de salaafat gaari islaam bare chuqraatayn labadi ee dadkay suu dhawayd ba kala tagay salaafayso xageel uu kala ya haqa turuu ila ha seenaya ki allah subhanahu wa ta'ala قلوا حتى هذا أغير الله إلهي غير كميان أبقي مجادية ونطلبه ربنا إنه ربي إنه قضى ونضعه هذا يعيه هذاي إلهي هذاي إلهي أنت إليه كنتي أن أبيه مني حياتي عرشه إليه قبل إلا عنك علاية كوريسة وكوريسة صمع إلهي غير كميان سدع بحاول إلى المويل إلهي بصع إليك أبقي وهو إلهي رب كل شيء شيء كنت أبيهي يا وحد بق سيد أنتوا إليك وهو القواند فيكوجستنا مركوري من أي يوم صوم مريم يا أذكر لكن الله سبحانه وتعالى ولا تكتسو كسب ماليته كل نفس إلا هي كسبت عليها البشر هذا حاله وعكسبت الله الله حي يا رجال حنوم وشيت صن قت كسبت الدنيا أخره حي يا رجال الدنيا هي كله على الجغاي فوق عراني ولا تزيل ولا تزل السم مدم بودي ومن كهرب الدم دم دم دي في لهيك ما كسي الدم بودي ا لبا من نقطه من جنب الهيم ثم الى حافظ المرجع ادون تساوي حالك كدنا ثم الى حافظ رب جنبه المرجع نقطه انه هذا فين ابلكم من كوارا قفنت مخلاين فيدح يكتب الفن قوس قلال وهو الهي قال جعلكم qoob badan in dhuugayn baa jira ilaah subhanahu wa ta'ala yeele beel ayuub oo ma doobay xatam bay yeele beel buu khatam bay dadkii badnaayo inaga inoo reeyo awyalkeeni labaad ku istaxay ma jooga inaa xaqay noora dad an maanta joogoo inaga raade ورفع رفع خرب وقال بعضكم بكين فوق بعض من بعضهم كان يدوشيش الدرجات الان سبحانه وتعالى ببكي اسكو لا بالتواجب اسكو درجات التواجب و هنالك السرية عمارك لو السرية مالك الوكال السرية و هنالوكال السرية عماش و هنالوكال السرية كرر واحد اسكو قولا لو كفرت اي لا اله الا الله حي جده سني وعلي يبلغ في سوين الامتحان هو الاستمريري انا الى الله سبحانه وتعالى في بيس غرتها او الى الله سبحانه وتعالى او عباده يضعون الله الضياء كون لقد سبحانه وتعالى بكل إيدي. الكنس إلهي سبحانه وتعالى إلين كان غنيجه يا غني الله سبحانه وتعالى غني لولا وامتحانه إنه قرط إليه سبحانه وحده لا تكالري يا ويني كش قبرين وو كاسو كاول بريه يا فوق ركده كده قرنا يربانو كش قبره أو مرحوه بالله يكرب بالله أو وحده يا هكذا جي على الله سبحانه وتعالى لولا إسكو ملكه كان أهناك لي الله يجور عليه كل الجيران من كدج الجهر أنت وحده السيم وتعالى خطر كانوا إلهي سبحانه وتعالى. مرّك كان له دك الوجوه صينا كان له كريتيين كان ينو الصبر كان ينو شكر بعض, بعض درجات كان كان مسلم كهياتي فضي الله كافر كهيات الله محرر ومرت كافر تعرف إلى إلهي شكر يوم إلهي سبحانه وتعالى ملأ وضوء لولا ضوء النهار يسقين منك قوما لولا إلا إذا سبحانه وتعالى سأكفر من ذلك هنا مركب كوشك ذارم كان مسلم كاه فاسقها مركب غراتج لايكوشك ذارم كان مسلم كاه عقيدك عنده مركب لايكوشك ذارم يا علياس هل كان جيه كان جاي الكمر طالع علم ذلام عربي لايكوشك سبحانه وتعالى هو سكبرين أوه أحد روحه كل لقدر ثانية واحد وعيك العلم هادو عربي هاي هادو علم هاي هادو مال هاي ورفع رفع بعضك و قوق بعضك بكين بركتك الإلهي درجات فلو إلهي صعوية اللي يبلوكم سوء ذن الامتحان كان لغا سرية و كان سرية و امتحان اللي يبلوكم سوء إلهي ذن كل امتحان فيما أصعكم وحاول المسيه يحي يسور و هذا يسير إلهي امتحان يا سبحانه كان إلهي يقول جهديني كان إلهي كو يلاوي ادوى حمسي سوى مقارنة يمتع سوء قوة يهو إن ر الذن كان آخر اللحظة، روح إله سبحانه وتعالى، الذن كان عاصية، فرب سبحانه وتعالى كده دوو إقطاعي، هذا الذن كتالذ للهلاج، دو حوي من الصائخ كأي مشاكل كأي وق وقصب ضنك، روح كصاحب آخرنا، ملايين كأي وح إلهي كله جواه يا عالم رقص بالله كأودنا بين ذا إلهي كذي، فوض الحاضر كح ان ربك السريع العقاب تقات في السريع العقاب تقاتك كي دق دق ربي ومن استوى دك دك دك دك وإنه ربي هو العقاب ربي ومن الرحيم والله